بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افني بهلالك عن حرامك وأغذني بفضلك عن منسزاك اللهم إني من الحم والحزن وأعوذ بك من الأجز والكثل وأعوذ بك من الجبل والبخ وأعوذ بك من غنبت الدين وقحر الرجال بسم الله يمرح الرحيم. اللهم اغفني بهلالك عن حرامك وأغذني بفضلك عن من سواك اللهم إني أعوذ بك من الحرب والحزن وأعوذ بك من الأجز والكثل وأعوذ بك من الجبن والبخ وأعوذ بك من ظلمة الدين وقحر الرجال بسم الله الرحمن الرحيم أم وأغنني بفضلك عن من سواك الله إني أعوذ بك من الحرم والحزن وأعوذ بك من الأجز والكثن وأعوذ بك من الجبن والبخ وأعوذك بالغلبة التيني وقحر الرجال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افني بهلالك عن حرامك وأغذني بالفضلك يا اللهم إني أعوذ بك من الحرم والحزن وأعوذ بك من الأجز والكثل وأعوذ بك من الجبن والبخ وأعوذ بك من غنب الدين وقحر الرجال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 والرب واعذ بك من ولبك الدنيي وقهر الرجال بسم الله الرحمن الرحيم اأممم وأغنني بفضلك يا عم من سواك الله إني أعوذ بك من الحم والحزن وأعوذ بك من المجز والكثل وأعوذ بك من الجبن والمخ وأعوذك من ونبت الديني وقحر الرجال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ادفني بهلالك عن الحرام وأغنني بفضلك يا عم من سواك اللهم إن إني أعوذ بك من الحرم والحزن وأعوذ بك من الأجز والكثل وأعوذ بك من الجبل والبخ وأعوذك من ونبت الديني وقحر الرجال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ادفني بهلالك عن حرام وأغذني بفضلك يا عم السواك الله إني أعوذ بك من الحر والحزن وأعوذ بك من الأجز والكثن وأعوذ بك من الجبن والمخ واعوذ بك من ورمه الديني وقهر الرجال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكفني بهنالك عن الخر وأغنني بفضلك يا عم من سواك الله إني أعوذ بك من الحر والحزن وأعوذ بك من الأجز والكثل وأعوذ بك من الجبن والمخ وأعوذك من غلبة الديني وقحر الرجال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ادفني بهلالك عن حرارك وأغنني بفضلك عنك اللهم إني أعوذ بك من الحر والحذن وأعوذ بك من الأجز والكثن وأعوذ بك من الجبن والبخن واعوذ بك من وله بطلي وقهر الرجال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ادفني بهلاك عن خار وأغنني بفضلك عن من سواك اللهم إن إني أعوذ بك من الحر والحزن وأعوذ بك من الأجز والكثل وأعوذ بك من الجبن والبخ وأعوذك بالنظمة التيني وقحر الرجال بسم الله الرحمن الرحيم الله مغفني بهلالك عن حرامك وأغنني بفضلك يا عمل من سواك اللهم إني أعوذ بك من الحرم والحزن وأعوذ بك من الأجز والكثل وأعوذ بك من الجبن والبخ وأعوذك من ولمة الديني وقحر الرجال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اذفني بهلالك عن حرام وأغنني بفضلك يا عم من سواك الله إني أعوذ بك من الحر والحزن وأعوذ بك من المجز والكثل وأعوذ بك من وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْوَلَسِ وَالبَسِّ وَقَهْرِ الرِّجَالِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حرام وأغنني بفضلك يا عم من سواك الله إني أعوذ بك من الحرم والحزن وأعوذ بك من المجز والكثل وأعوذ بك من الجبن والبهن وأعوذك بالغلبة الديني وقحر الرجال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اذفني بهلالك عن حرامك وأغذني بفضلك يا من سواك اللهم إن إني أعوذ بك من الحرم والحزن وأعوذ بك من الأجز والكثل وأعوذ بك من الجبن والبخل وَعَوُهُ لَكَ مِنْ وَلَاتِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ افْنِ بِهَنَانِكَ وأغنني بفضلك يا عم من سواك الله إني أعوذ بك من الحرم والحزن وأعوذ بك من الأجل والكثن وأعوذ بك من الجبن والبخن واعوذ بك من وله بثيلي وقهر الرجال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ادفني بهذا عن خروك واغني اللهم إني أعوذ بك من الحم والحزن وأعوذ بك من المجز والكثن وأعوذ بك من الجبن والبخ وأعوذ بك من غنبت الديني وقحر الرجال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ادخني بهلالك عن حرامك وأغذني بفضلك عن من اللهم وأعوذ بك من الحم والحزن وأعوذ بك من الأجز والكثن وأعوذ بك من الجبن والمخ وأعوذ بك من نور الدين وقحر الرجال بسم الله الرحمن الرحيم أم الله مهفني بهلالك عن حرامك وأغذني بفضلك عن من اللهم إلا أعوذ بك من الحم والحزن وأعوذ بك من الأجز والكثن وأعوذ بك من الجبل والبخ وأعوذ بك من ونبت الدين وقحر الرجال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ادفني بهلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن منسواك اللهم إني أعوذ بك من الحرام الحزن وأعوذ بك من الأجز والكثل وأعوذ بك من الجبن والبخ وأعوذ بك من ولبك التيني وقحر الرجال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفني بهلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك اللهم إني أعوذ بك من الحرم والحزن وَاعُذْ بِكَ مِنَ الْفَجْزِ وَالْكَذِبِ وَاعُذْ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاعُذْ بِكَ مِنَ النَّمَلِ وَدَغَيِّ وَقَهْرِ الرِّجَالِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الله انك عند حظك واغنيني بفضلك عن النسيان اللهم اني اعوذ بك الجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوهُمْ بِكَمٍّ مِنَ الْعُلَمَاتِ الدِّينِيِّ